الله أكبر الله أكبر الله الله القرآن آداء يا شباب همة تشكو الاغتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الاغتصاب أنقذوها وافتدوها بالرقاب واعلموا أن الأمان يهزر فأرد يا قناة الناتلي جرد الشيطان للحق قوى أسلس الكفر قياداً لعمى جرد الشيطان للحق قوى أسلس الكفر قياداً لعمى وغدا عبد الهوى يملي هوى والصراع اليوم أوفى منتهى رايتاه الكفر والذكر المبين هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الارتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة اسلام تأشق الاقصاء أنقذوها وافتدوها بالرقى واعلموا أن الأمان يسراب فأرد يا قناتا لا تني إن أطاع ربكم يا مسلمون كل خطب من أعاديكم يهون إن أطعتم ربكم يا مسلمون كل خطب من أعاديكم يهون إن ألمتم فاعداكم يألمون ولكم ذلان ما لا يأملون هو نصر آية للسر يا هتف القرآن نادى يا شباب أمة الاذلة تشكل إنتصار هتف القرآن نادى يا شباب الإسلام تشك الإغتصار أنقذوها وافتدوها بالرقار واعلموا أن الأماني سرار فأرد يا قناة ذاته طهروا الآفاق ممن أجرموا وَإِذَا الْكَفَرُ تَصَدَّعَ فَعَلِمُوا طَهُرَ الَّذِي قَدَّمَنَ أَجْرًا وَإِذَا الْكَفَرُ تَصَدَّعَ فَعَلِمُوا أَنَّ مَهْرَ الْحُورِ فِي أَن تَؤْلَمُوا رابح البيع وطاب المغنم واجتباكم ربكم في الصالحين هاتف القرآن نادى يا شباب أمة الإسلام تشكو الإغتصاب هاتف القرآن نادى يا شباب أمة اسلمي بس كل انتصار انقذوها وافتدوها بالدم واعلموا ان الاماني يسرى فاوبت يا قلتا لا تذيب يا قلتا لا تذيب يا قناة لا